قالوا دي وجعل اهلها شيئا يستضعف طائفه يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم يذبح ابناءهم ويستحي كان من المفسدين ونريد ضعس في الأرض وَجعلهُم م إِمَّا وَجعللَهُم إَّةَ وََجعللَهُوارثين وَنُمَكنَ لَم في الأرض وَنُورِيَ في العونَ وَه مَانَ وَجودَهُ مَا مِنهُ وَجودَهُ مَا لَيْهِ فَقهِ فِي الَّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحزَنِي إِ رََُّهُ إلَكِ وَجاعِنُهُ مِنَمُرُسَّنين فَْلتَقَطَهُ آلوا فيِيعوونَ لكُونَ لَهُ عَدُ وََ وَحَزَنَ فإِ فيِي الرونَ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 قلبها لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من فقالت هل ادل لكم هل ادل لكم على اهل بيتي يقفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان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 اتى سا قال يا موسى ان الملا ياتمرون ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا اجني من القوم الظالمين ولمّا توجّهت للقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني عسى ربي أن يهديني سواه السبيل ولمّا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين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 الى من خير فقير فجاءت واحدهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر من سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف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 13اثرا فمن عندك وما اريد أن اشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك اي من الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل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 نار لعلكم تفسلون فلما اتانا نودى من شاطئ وادي الايمن في البقعه المباركه في بقعه مباركه من الشجره ان يا موسى اني انا الله, إني أنا الله رب ال وَأَن نلقي عصاك فَلَمَّا رَأَتْهَا تَمْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ فَلَن تَرَىٰهَا تَمْتَزُّ كَانَ جَانًّا وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعْطِبْ يَا مُوسَىٰ خُذْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْبَارِّينَ سنوك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم اليك جناحا من الرحم فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملئه ان صدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بئا پل ج فأوقد لي آمانا على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين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 هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ وَلَٰكِنَّنَآ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ فَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قوما ما مَا أَنْتَ هُمْ مِن نَذِيرٍ من قَبْلَكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ نَصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم نتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين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 يتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعل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 وقالوا ان التبع الهدى ما كانوا تخطف من ارضنا او لم نمكن لهم حرما امنا ان يجبا الي ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء رزقا من لدننا ولكن اكثرهم, ولكن أكثرهم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 وَأَسُولَ إِنْ يَتَنَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَمَنْ وَعَدِنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ Thank you. سكونَ من المصحين وَربّك يخك ما يش وَ ما كان لَ الخيرة سبحان الله وَوتعاعَ يشكون وَك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 افلا تسمعون قل اريتم ان جعل الله عليكم انها رسمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تنصرون وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَمُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُونَ وَنَزَعْنَا فَقُلْنَا فَقُلْنَا أَتَظُنُّونَ ظُلْمَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب اشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً مَّن هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يَنِيذُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أوتي قارون إن وطال الذين اوتوا العلم ويلكم ثَوَابُ الله خير لمن امن وعمل صالحا وَلَا يلقاه الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه فما كان وَمَا كانَانَ مِنَ مِمُ تَصِرين وَأَصَْبح الذيينةَ مَن النَّ مَكانهُ بِالأَمْمس يَقولُونَ وَيكَ اللهَّ وَإكَان اللهَّ يَبُ يشاء مِنْ عبابِن وَيَقدِل لَْل أََّ اللله عَلَنَا لَخَسَفَ بَِا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 فلا ينجز الذين عملوا السيئات فلا ينجز الذين عملوا السيئات الا ما كنت كِتَابٌ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ